بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء ثارت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها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 وكما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله